موسيقى <تصفيق> خس ما ثايا ثاوشتيو ارناني فاسنيو تقول مو حالا دا اي ثفاغ موسيقى الجرح ببوليو وقضي مطا ونيني تحاولا Le rêve du rêve amiou c'est hamla ختمين وهورك مفهمين سير نقطات كسنا عامل اقطاع ويني وفن نجوا فقرسن خالسع فسن بس ينسهلو قيتار ما يلاثولي كمي sinä hädäinen, sinä هلا وسغي يثيران هافا نوان يكثل لكي تشكل العالم هايوري غثي ذيوران في الدلوفان اسمان ويني سفير ويني غنهان في الصعف دماء يشتوف niin kummallista, niin kummallista, niin kummallista, niin kummallista, دي سلفني اش فيتهم زين في اللي ما يدم اش ماضي اين زرعك النيل وضحك تساوي لي ما مسحت دي هواسيم الطير بجسيدي دورت تركو مسحت ايدين هفيل I just need